بِكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سخر மீண வீலமு وَجَعَلَ لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمْ يَتَخَذُ مِنَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَ اَكُونُ بِالْبَنِين وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا عَطَرَ بِالرَّحْمَنِ مَثَلٌ ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدٌّ وَهُوَ كَظِيم وَمَن يُشَاءُ فِى الْحَيَاةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مَبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا اشهذوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم لَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُهْتَدُونَ